بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من انفسنا ومن سيئات أعمالنا. الله تعالى فلا مضل له ومن فلا هادي له. أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبد الله ورسول الله صل عليه وعلى اله وصحبه اجمعين فقد بفضل الله عز وجل عن بابي المخارج شاء الله في ما تبقى من باب الجزرية وكل ما يأتي بعد هذا فهو يدخل في باب الصفات العارضة يعني عاده هذا الباب سنتكلم عن بعض المسائل العامة وبعدين كلها أحكام اللام وحكام الراء والتفخيم والترقيق وحكام النون الساكنة والضاء المدود والغنى وحكاية في كلها تدخل في باب الصفات العارضة التي تعرض للحرف في حال دون حال أما الذي كنا رأيناه في السابق هذه الصفات اللازمة التي ينبغي أن تكون موجودة في الحرف يقول ابن الجسري رحمه الله والأخذ بالتجويد حتم اللازم من لم يجود القرآن آثم وفي رواية كذلك ثابت بخطه من لم يصحح القرآن آثم وهذه الرواية الثانية اختارها الشيخ أيمن سويد حفظه الله وسوف نتكلم عن هذه المسألة إن شاء الله في والأخذ بالتجويد حتم لازم وأنا سأقرأ إن شاء الله من كتاب المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية لملع القارئ عاش في نهاية القرن العاشر بداية القرن الحد عشر الهجري يعني توفي سنة ألف واربع هجري يقول رحمه الله جمع بينهما تأكيدا للوجوب والأخذ بالتجويد حتم لازم الجمع بينهما تأكيدا للوجوب والاظهر أن يقال تقديره وأخذ القارئ بتجويد القرآن وهو تحسين ألفاظه بإخراج الحروف من مخارجها وإعطاء حقوقها من صفاتها وما يترتب على مفرداتها ومركباتها فرض لازم وحتم دائم ثم هذا العلم لا خلاف في أنه فرض كفايه والعمل به فرض عين في الجملة على صاحب كل قراءة ورواية ولو كانت القراءة سنة والأخذ بالتجويد حتم لازم لا نتحدث عن مسألة حكم علم التجويد والكلام عن علم التجويد نظريا وتطبيقيا أما تعلم أحكام التجويد التي هي إحكام النظرية هذه التي تقرؤونها أنتم اليوم هذا لا خلاف أنها من فروض الكفايات لا خلاف أنها من فروض الكفاية لم يقول أحد فيما نعلم أنه أوجب هذا على أفراد الامه أن يتعلموا احكام النون والمخارج وكذا هذا التعلم النظري أما التطبيق فهناك من قال هو واجب وهناك من قال فصل في هذه المسألة وسوف نرى بعد ذلك إن شاء الله الذي اختاره شيخ ايمن سويد حفظه الله وهذا كذلك اختاره من قبله يعني عدة أئمة أن هناك تفصيل يعني إذا تكلمنا عن من يقرأ إذا كان من أهل العلم أو الاختصاص أو من حفظة القرآن الكريم فسوف نرى التفصيل فيه كيف يكون إن شاء الله فنفرق بين بين اللحن الجلي واللحن الخفي أما اللحن الجلي الذي يتغير به يتغير به المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى سواء كان تغير الاعراب ام لم يتغير المعنى الذي يريده الله سبحانه وتعالى انك تستقر انت قراءه لا تخل باللغه العربية بأحكام اللغة العربية لا تخل باحكام اللغه العربيه لكن ليس هذا المعنى الذي اراده الله مثلا نقول في باب ال طبعاً هذا الكل يدخل في إحكام التجويد لو قلت مثلاً صراط الذين أنعمت عليهم يستقيم هذا الكلام من حيث اللغة أو لا يستقيم يستقيم من حيث اللغة لا إشكاله من اللغة لكن من حيث المعنى الذي أراده الله عز وجل هذا لحن جلي وهذا اللحن الجلي جماهير أهل العلم على تحريمه لأنه يغير المعنى يغير المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى أما اللحن الخفي اللحن الخفي هو الذي لا يدركه إلا أهل العلم علم التجويد أقصد يعني مثلا إنسان يفخم مرقق أو يرقق مفخم أو يمد مدا أكثر من مقداره مثال يجي في المد اللازم يمد ولا يجي في المد المتصل لقانون مثلا يمد ست حركات بطريقه شرطيه اقول لا القانون عنده اربعه في المتصل ولا شيء في الماده الطبيعيه يمد اربع حركات ولا ست حركات هذا هل يغير المعنى ام لا يغير المعنى انا اذا قلت مثلا اذا جاء نصر الله والفتح من حيث المعنى اين الاشكال ها طيب اذا قلت اذا جاء نصر الله والفتح من حيث المعنى هل تغير المعنى لا لذلك احكام المدود ليست من الصفات اللازمة، لكن إذا قلت إذا جاء نصر الله والفتح هل يجوز هذا؟ لأنني أسقطه، هنا أسقط الحرف بكلي لذلك المدد الطبيعي من تعريفات المدد الطبيعي لا تقوم ذات الحرف إلا به. فوجود الحرف لابد له على الأقل من حركتين، والمد هو الزيادة كما في اللغة. يعني يلزمني اعطيه حركتين الساعة قدام كل شيء هذا أنت في تقرأ في خارج القرآن يلزمك في بختار حركتين. فما فرق بين قال أو يعني يعني نقول نجيل كلمة قال نقرها قلاء شا عملتني هني أسقطت الحرف كيف أسقطت الحرف نحيت لها الزمن متاعه فتغيرت الكلمة هني زال الحرف بكلية بالتالي هني يلحق كذلك باللحن الجليل لأنك أسقطت الحرف بكلية أما مسألة أني نقصت له مقدار المد زايد على المقدار الطبيعي يعني بعد أن توجد ذات الحرف المقدار الزايد هذا بشي ننقص فيه يعني لا يغير المعنى لا يغير المعنى واختلفوا بشن الحكم الحكمة كذلك سوف نرى إن شاء الله في التفصيل بعد قليل إن شاء الله يقول ملع القاري رحمه الله فإن اللحن على نوعين جلي وخفيف هذا الذي كنا بصدده فالجلي خطأ يعرض لللفظ يخل بالمعنى والإعراب كرفع المجرور ونصبه ونحوهما ونحوهما سواء تغير المعنى به أم لا فهني شنو يقصد سواء تغير المعنى به أم لا هو لا شك إنك أنت لكن بتغير الإعراب الكلمات كما قلنا السلاطة الذين انعمت عليهم بشي تغير المعنى الذي أراده الله عز وجل لكن ربما تأتي في بعض المواضع بشي نقوله أنه الموضع هذا فيه قراءات مثال سوره الأحقاف قال سبحانه وتعالى فأصبحوا لا يرى إلا على رواية حفص إلا مساكنهم بال بال بال بال بال بال بالنصب ولا بالرفع لا يرى إلا مساكنهم هل يستقيم هذا كلام لغته ها كيف قرأ قلوا فأصبح لا ترى إلا مساكنهم نزب نقرأ هكذا أنا زوج نقرأ يرى هذا فعل مبني للمجهول يلزمه شيلزمه مفعول به ولا نائب ف... نائب وكيف يكون حالة هذا النائب مرفوع فأصبح لا يرى إلا مساكنهم ونافع قراءة فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم جيش تقرأ أنت يرى مساكنهم يرى مساكنهم ولا ترى مساكنهم ها يتغير المعنى هذا كذلك يدخل في باب اللحن الجلي وإن كان هذه قراءة قراءة بها لكن التركيب هنا بشي يغير لك المعنى جيش تقرأ التركيب هذا فاللحن الجلي اذا اختصار ولا ترخيص بالنسبة لمسألة اللحن الجلي وتشوفوا بعدين الصور إن شاء الله لخصوها في مسألة تغير المعنى الذي أراده الله عز وجل تغير المعنى الذي أراده الله عز اللحن الخفي خطأ يخل بالحرف كترك الإخفاء والقلب والإظهار والادغام والغنى وكترقيق المفخم وعكسه ومد المقصور وقصر الممدود مد المقصور وقصر الممدود قلنا القصر اللي هي لا نقصد, لا نقصد به الإعدام يعني مجيش تقول قلاء تنحل الحركتين قصر الممدود نقصده حرف يمد مثال أربع حركات في جين تتمدها زوس ولا تمدها ثلاثة مش ما تمداش بالكلية وتقول لا هكذا ما اللي هنا الحرف كله أسقط الحرف برمته وهكذا يقول ملع للقاري ولا شك أن هذا النوع مما ليس بفرض عين يترتب عليه العقاب الشديد وإنما فيه خوف خوف العقاب والتهديد اللحن الخفي فيه خلاف بين أهل العلم وسوف نرى إن شاء الله الذي رجعه الشيخ إمام بعد خير شاء الله وأما تخصيص الوجوب بقراءة الفاتحة كما ذكر بعض الشرع فليس مما يناسب المرام في هذا المقام هناك هناك من قال ان الوجوب خاص بتلاوة الفاتحة فقط أما غيرها فليس بخاص وهذا أيضا بعيد ثم قال رحمه الله أي ناظم من لم يجود القرآن آثم وفي نسخة من لم يصحح القرآن آثم في الشرح هنا يقول أي من لم يصحح كما في نسخة صحيحة بأن يقرأ القرآن بأن يقرأ قراءة تخل بالمعنى أو الإعراب كما صرح به الشيخ زكريا زكريا انصاري خلافا لما أخذه بعض الشراح منهم ابن المصنف على وجه العموم الشامل للحن الخفي يعني هناك من أطلق المسألة يعني من لم يجود القرآن فهو آثم سواء كان الإخلال يعني الإخلال بالتجويد سواء كان لحن جلي ولا خفي هناك من أطلق الأمر وحجتهم قول المولى سبحانه وتعالى وردت القران ترتيلا قال هنا أمر بالترتيل وهذا يشمل كل أحكام التجويد وهناك من فصل قال أما اللحن الجلي فهذا فيه الحكم يعني حرم أما اللحن الخفي فهو مكروه هذا مذهب الجماهير وهناك من كذلك يرى أن اللحن الجلي يأخذ نفس الحكم خاصة عند القارئ الذي يتقن أحكام التجويد طيب إلسان متعلم أحكام التجويد وقرهها لماذا يقصر إذا قرأ في الصلاة مثلا لماذا يلحن لماذا يظهر النون في مواضع الإخفاء أو يقصر الممدود لماذا هذا يعني أمر لا ينبغي له وقلنا مسألة اختيار الدكتور أيما سويد حفظه الله من لم يصحح القرآن يعني يقرأه قراءة صحيحة لا تغير المعنى الذي أراده الله هنا أراد أن يعني هو اختار هذه ال النسخة اختارش نسخة يجود وهي النسخة التي يقرأ بها في ال في الجزلية لأنه قال لو قلنا بالنسخة الأخرى من لم يجود على فكرة حقيقة النسخ هذه على شان ما نسخة هك ابن الجزل يا الله عندما ألقى في يعني قد يبدو له أن يغير في كلمة وفي في في كلمتين وكذا يعني لذلك تجد العديد من النسخ في الجزلية لا إشكالية يعني تجد يعني موجودة نسخ لحد الآن مخطوطات بخطه هو ما لم يجود وهناك نسخ من لم يصحح وكذلك في مواضع أخرى فما بعض الخلافات هذه كلها تنسب إلى النسخ الخطية التي ثبتت نسبتها إلى إلى الناظم رحمه الله وفما لبعض الأخطاء اللي هي أخطاء يعني تصحيح اتباع يعني الدكتور دكتور إيمانسويد لو قلنا من لم يجود القرآن آثم هذا سيلحق سيكون فيه مشقة على الأمة لأننا سنطالب الجميع بأن يجود القرآن أن يتلوه تلاوة محسنة مرتلة ويحترم الجميع قواعد التجويد يعني عليه أن يبتعد عن النحل الجلي واللحن الخفي وقال هذا شك ان فيه مشقة على الأمة فلذلك اختار اللفظ الثاني من لم يصحح القرآن آثم ورد على هذا بعض المشايخ قالوا لو قلنا من لم يصحح قد يتوهم أن في القرآن أخطاء فلذلك اختاروا من لم يجود وأنا قرأت على بعض المشايخ بهذه مثلا شيخ عيم السويد أنكر من لم يجود ألزم القراءة من لم يصحح وغيرهم المشايخ أنا قرأت من لم يصحح قال لا اقرأ من لم يجود فهذه اجتهادات وكل منها له يعني وجه وفقا لما ما أراده القائل، من لم يجود القرآن آثم كلمة القرآن هي قراها بالنقل ليس بالنقل ليس القرآن قراءها بالنقل ليس للضرورة الشعرية وإنما قراءها على قراءة ابن كثير، ابن كثير المكي يقرأ القرآن كما قال الشاطبي رحمه الله. ونقل قرآن والقرآن دواءنا ونقل قرآن والقرآن دواءنا دواءهن الدال رمز ابن كثير رحمه الله لماذا من لم يجود القرآن آث مقال لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل لأنه الضمير هنا قاله ضمير الشأن ضمير في لأنه أو هو يعود إلى القرآن أي لان الله زوج لأن الشأن أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بهذه الأحكام، بهذه التج... حكمة التجويد، أو لأن القرآن أنزل إلينا بحكمة التجويد، يعني في نهاية الأمر المعنى مش بعيد على بعضه، سواء قلنا بضمير الشأن ولا يرجع القرآن، المعنى ما يبعدش على بعض. فهذه جعلها الناظم رحمه الله علة لماذا يجب أن نقرأ القرآن بالتجويد؟ لأن الله سبحانه وتعالى أنزله بهذه الأحكام، فأقرأ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة وأقرأ النبي عليه الصلاة والسلام صحابته بهذه الطريقة وأقرأ الصحابة التابعين بهذه الطريقة ولا يزال الأمر هكذا ولا يزال الشأن هكذا حتى وصلنا بهذه الطريق لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل ولا شك أن هناك نصوص كثيرة تبين ان لا بد من الالتزام بأحكام التجويد خاصة في مقام التلقي والمشافى مقام التلقي والمشافى يعني أخذوا تلاميذ عن المشايخ، فا يعني هنا مجيش في ملة قرآنية مثلا نقرب طريقه ما فيهاش حكاية تجويد كما في بعض الأماكن الاماكن عندنا هنا في تونس يعني يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الر... هذا يعني منتشر لكن هذا قول خلاف الأولى بدمنا نتصدر لتعليم القرآن الكريم فلا بد أن تسمع حكاية تجويد جاء رجل إلى عبد الله مسعود رضي الله عنه فقرأ إنما الصدقات للفقراء والمساكين فقال رضي الله عنه هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن قال أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين هذا أحد الأدلة على وجوب التزام أحكام التجويد. فانه رضي الله عنه أنكر القراءة برغم أن المعنى لم يتغير هنا المعنى لم يتغير لكن أنكر عليه المسألة خاصة أن هذا مقام تلقي ومشافهه وكما سترون بعد قليل في التفصيل الذي ذكره الدكتور أمي سعيد حفظه الله مقام التلقي والمشافه أنك ستقرأ ختمة مرتلة مجودة من بداية المصحف إلى آخره كي تجاز كي تاخذ إجازة هذا المقام لا بد من احترام الصغير قبل الكبير المفروض يعني في المقام هذا الشيخ المفروض من باب الأمانة يحرم عليه أن يعدل حرف مخرجش من البلاستة ولا فيه صفه ناقص حبسه حتى ينطق الحرف كما قرأه هو على شيخه كي يثبت هنا مسألة تواتر القرآن الكريم وهنا مسألة الـ يعني الـ لا شك انكم تعرفون الخلاف اللي صاير في بعض الحروف كما قال الدكتور ايمن سويد حفظه الله مرده قلة الإتقان مرده قلة الإتقان وقلة الضبط لأن التلميذ إذا قرأ على شيخ والشيخ يتساهل مع الاسف الشديد هذه الآن صارت ظاهرة موجودة جدا خاصة في مصر ونسأل الله أن يصلح أحوالنا يعني نسمع باخبار حقيقة منكرة جدا منكرة جدا هناك من يعطي اجازه في القراءات العشرة بمجرد ان تقرا لي بعض الآيات اذا كان مشايخنا ينكرون ان يعطي الرجل الاجازه بتلاوه بعض القران الكريم في روايه واحده يعطي اجازه في روايه واحده هذا امر منكر لانه يعني انت مثلا تقرأ تقرا الفاتحه و وبعض الايات من سوره البقره وبعدين نختبر اني فهمتني ولا اقرا لي شوية من سوره النساء اقرا لي شوية من سوره ياسين من سورة الزخرف وبعد نقول لك اذهب فقط اجزتك بدواءي قانون يعني هذا هل قرأ كلمة يخصمون هل تلقاها مشفاهة هل قرأ كلمة سيئة هل تلقاها مشفاهة لا يخصمون موجودة في ياسين قرأها يعني طيب إلى <تصفيق> هب إنه مقراش يعني الكلمة هذه لأنه هو سيختبره كيمّا في في موجود في بعض المواضع القرانيه ها بعدين يعطي إجازة عند اهل الفن هذه الاجازه غير معتبر لماذا لانه لم يقرأ القران كاملا من الجلده الى الجلده كما يقول الدكتور ايمن سويت حتى وان قال عندي اجاز ثم بعد ذلك سوف ياتي ليحاجج من عنده اسناد قرأ بال يعني بال قراءة كاملة على شيخه يقول لأني يقول لاني عندي إجازة أقرب بالطريقة هذه لا أنت يا حبيب ما قلتش على شيخ امتاعك ما على شيخ امتاعك قلت علي بعض الآيات لم يمر معك هذا الموضع وهذا الموضع وهذا الموضع لابد من ضبطي هذا الشيخ وباء و و والأمانة تحتم عليك وعلى شيخك أن يجيزك يجهزك إلا إذا ضبطت الحرف لكن مع الأسف الشديد صار اليوم صرنا نسمع معناها حاجات منكرة جدا نسأل الله أن يسلح حوالنا يعني حدثني أحد الإخوان في مصر آآ آآ بعض الناس نصول الله السلام نصول الله و... تعطي 80 ألف جنيه قال هو تاخذ إجازة طيب 80 ألف جنيه اقرأ شوية من الب... من الفاتحة وشوية من البقرة يعطي إجازة في القراءات العشرة هذه كارث كارثة هذه أنا سمعها كارثة هذا الشخص الذي أخذ الإجازة بعد, ك... بعد... بعد... بعد هذه المسألة سيتصدر لنا ويقول أنا مجلس بالقراءة العشر وباراً تحكي معاه أنت ما عندكش إجازة كيف تحكي معاه يعني نحن نقول نطعن في هذه الإجازة أصلاً وإن كان من باب الأمانة أهل العلم في مسألة الإجازة ببعض القرآن الكريم فيها شروط خاصة شروط خاصة يعني هذه المفروض لا تفتح إلا لمن كان عنده إجازة يعني سابقا وأراد ان يأخذ علو الاسناد يعني اني عندي اجازه مثلا مثلا اسال الله ان يسر لنا ولكم فانا عندي اجازه في القراءات العشره على شيخي قرئ عليه مثال القراءات العشره بالجمع ولا بالافراد من الحمد لله رب العالمين حتى سوره الناس على شيخ مسند وحبسني بالمليمتر كما يعمل معنا مشيخنا توكه بالمليمتر يحبسوك ما يتهدش حتى حرف امانه ف بعد ذلك أردت أن يعلو إسنادي سمعت بشخص عنده إسناد عالي نحب نحن يعلو الإسنادي لا شك يعني هني مش إشكالية تمشي تقرأ عليه بعض القرآن فهو هني يعتمد على أنه أنت عندك إجازة يعني إيش باش نعدي لك أخاتنا كاملة أخرى كاملة يعني لا إشكال فواحد عنده إجازة في قلون ويحب يأخذ إجازة أخرى في قلون من شيخ إسناده أعلى مش إشكالية ينجم الشيخ هني لو رأى أن هذا التلميذ مزال محافظ على نفس المستوى بتاع يختبره في بعض القران ويعطي اجازه لكن الانسان ما عندوش اجازه اصلا يجي يقرا بعض الايات القرانيه ونعطي اجازه هذه امانه ستسال عنها امام الله عز وجل احنا منين صاير الكوارث والمصايب اليوم صايره من هذه من هذه لانك جيت حكي ما يقول لك عنده بجازة إجازة ما اسمهاش اجازه هي. يعني هذا الامر هذا يحدث للدكتور ام سويد فقرأ بعض الاجازات من هذه الطريقه قال ان لله وان اليه راجعون لا حول ولا قوه الا بالله مساله منكره جدا تعمل برشة تشويش برشة تشويش برشة مشاكل فارغة لأنه لو قرأ خطمة كاملة يزول الإشكالة ذي كل يزول لذلك لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل لابد من المشافة في الحروف كلها. من الحمد لله رب العالمين إلى قل أعوذ برب الناس ونفرق بين إجازة القرى وإجازة المحدثين إجازة المحدثين حسن أخرى مختلفة تمام. عندنا إجازة المحدثين يعني تجب الاجازه نقول لك اجزتك في صحيح البخاري كل عندي اثناء في صحيح البخاري يقول لك اجزتك انتروي عني صحيح البخاري تقول حدثنا فلان اجازه هذه لا اشكاله اللي موجود عند المحدثين في عند القراء لا ها الإجازة بالطريقة هذه حتى وين يعني عمل بها بعض الناس ما عندهاش قيمة في الأداء أنت ما قريتش نجي راني نقول يعني بعدين يقرأ لي واحد يقول لا أنت مقلتش. انا انت ما قريتش انا ما قريتش هكا على الشيخ نتاعي منين انا ما قريتش حاجه اصلا الشيخ هي. يعني هذا تدليس وكذب تدليس وكذب لذلك ننتبهوا النقطة هذه نقطة حساسة جدا نسأل الله أن قلوبنا وأحوالنا لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا يعني التجويد هو أيضا حليه التلاوة وزينة الأداء والقراءة يعني الحليه هو ما يتحلى به من المسوق والزينه أشمل وأعم من ذلك وزينة الأداء والقراءة الأداء الأداء هو أن تقرأ على الشيخ في حال الإجازة يعني الأداء قالوا الأداء أنه يقرأ عليك الشيخ تاخذ. تاخذ على الشيخ في مقام هذا مقام التلقي والمشافة في, في, في الإجازة ولا في التعليم وهناك من صحح مسألة الأداء أنه بعد ما يقرأ عليك الشيخ ويعلمك بعدين أنت ستؤدي تقرأ. ستقرأ على الشيخ كما قرى هو فهذا يسمى الأداء لهني ثم يقرك الشيخ ان يجيزك كما فعل الإمام نافع للإمام قالون رحمة الله عليهما قال حتى ما تتقرأ وعليه اجلس إلى استوانة حتى أرسل إليك من يقرأ عليك هذه إجازة من نافع أجازه أن يقرأ لنقر عليه سنين طوال واضحة سنين طوال مش متأكد بالضبط أم ظهر اللي أكثر من 20 سنة قالون قلنا على نافع أكثر من 20 سنة ثم بعد ذلك عطاه إجازة بشمشيق مش خيطوت مشي تدفع معناها فلوس لإنه بعض الناس هدانا الله إياهم يريد المال هو كذا كذا نعطيك إجازة هين الأشكال بعدين نبود الحين عانوا في الصيد هذا اللي في ال الإجازة بالفلوس حتى فما كوارث أكثر من هكاء فما شكوني يدلس أصلاً هو ما عندش إجازة أصلاً يدلس إسناد يقول إني عندي إسناد لكي يمشون الأعباد هذه صارت مصر مصر لكي يأخذوا فلوس هذا كعليش الدكتور أحمد المعصراوي حفظه الله صحبة ثلة من المشايخ من مصر حبوا ينظموا الحكاية هذه في مصر وكذلك نحن في تونس هناك يعني زيارة الشيخ أمسويد الأخيرة من بين الأهداف نتاحها تنظيم مسألة الإجازات هذه والأسانيت لكي تنضبط المسألة نصد الله أن يصلحها قلوبنا وأحوالنا والقراءة تطلق على يعني قراءة القرآن عموما وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة ثم ذكرت عيفة التزويد قال وهو إعطاء الحروف حقها من صفة الله ومستحقها في نسخة من كل صفة ومستحقها التزويد طبعا في اللغة هو التحسين جودت الشيء إذا حسنته في اللغة أما في الاستلاح فهو أن تنطق الحرف من مخرجه الصحيح وأن تعطيه حقه ومستحقه على تفصيلات صغيرة في التعريف هذا يعني الحق الحرفي ان تعطيه الصفه اللازمه الصحيحه ومستحقه ان تعطيه الصفه العارضه التي تطرئ عليه في في تركيبه مع الحروف الاخرى في الكلمات وهناك من الحق بحق الحرف انه يخرج من المخرج نتاعه الصحيح وهذا قول ناظم ورد كل واحد لاصله يعني ترده إلى مخرجه الصحيح ورد كل واحد ل لأصله وشو واللفظ في نظيره كمثله واضح كما شفنا يعني الحروف المتحركة تأخذ نفس الزمن فماش اختلاف إذا كنت تقرأ ال السكون تمد فيه أربع حركات تقوم تلتزم أربع حركات في قراءة كل متعك الركعة الأولى تقرأ بأربع حركات تحب تبدل بدل في الركعة الثانية لا إشكال بس يجي في نفس القراءة في نفس المجلس ولا في نفس الركعة مرة نمد العرض السكون حركتين مرة أربعة مرة ستة كما نحبني لا واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعصفي مكملا من غير ما تكلفي يعني نبتعد عن التكلف وهنا نذكر مسألة التكلف كما يقول السخاوي رحمه الله يمن يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان لا تحسب التجويد مدا مفرضة أو مدى ما لمد فيه لواني أو أن تشدد بعد مد همزة أو أن تلوك الحرف كالسكران أو أن تفوها بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغفيان للحرف ميزان فلا تكو طاغيا فيه ولا تكو مخصر الميزان ما فيش التكلف هذا ما يتكلفش الإنسان كيف يتطق الحروف يقول يعني يعني بما بمظنة أن يتقن المخرج والصفة يقول لي يتكلف فالهن يخرج الحرف على الإطار متاعه ونذكر في هذا الصدد وفي هذا الإطار مسألة قراءة القرآن بالألحان والمقامات الموسيقية فإنه قد تضافرت كلمة أهل العلم على أنه لا يجوز أن يقرأ القرآن بالمقامات الموسيقية إذا أدى ذلك إلى إخلال بأحكام التجويد يعني المسألة فيها ثلاث حالات طبعا علم الموسيقى هذا علم مستقل له أهله ها؟ له اهله وله يعني حاولت نفهم من علم المقامات وسالنه كذلك لكن لحد الان الصوره عندي مش واضحه برشا لكن هو علم المهم يعني المقامات شنو المقامات هذه كالحكايه دو ري مي فا صول هذيك ففهم حاجه اسمها مقامات المهم هذه المقامات عند اهل فمن فمناست يعني بعض القراء هداهم الله اياهم يعلموا في العباد القراءه القيام بالمقامات الموسيقية مقام الرصد ومقام نهواند ومقام مش عارف كذا فيقول أقرأي الآية بمقام كذا أقرأي الآية بمقام كذا حتى حدثني أحد الإخوة أنه فما قناة هي سكرت تولي الله الحمد يقرأ القرآن والآخر السيد شاد العود يضرب على العود وأنا سمعت بأذني هذه مقطع من أحد هؤلاء يجيب الشيقرة قدامه يقرأ يبدأ يقول يعني يقول له يعدل في <تصفيق> يعدل في هذا اللي يسموه ما مقام هذا أمر منكر جدا منكر جدا صلى الله نجس لحقولوبنا وأحوار فهناك ثلاث مستويات هذا المقامات الموسيقية عندها أحكام كما علم تجريد عنده أحكام إذا تمد كتمت هني وتمت منه وترفع الطبقة هني وتطبط منه وكذا عنده أحكام شالينا فيها الأحكام هذه نحن منشفهمها لكن يعرفنا عنده أحكام علم التجويد عنده أحكام ينفع في علم التجويد الآن كيف جينا قرأ عندي ثلاث صور إما أن أسبق احترام أحكام علم المقامات فأخل بأحكام التجويد أو العكس نسبق التجويد ولا ولا ونخل بأحكام المقامات وإلا باش نحاول نحترمهم بالزوز طبعا ما فماش حاجة اسمها نحترمهم بالزوز لأنه بعض المواضع باش تلقى تضاد المقام يقول لك مد ها هنا أربعة والتجويد يقول لك مد ها هنا حركتين ما تجمش تجمع مع بناتهم مستحيل فإما تحترم المقامات أو تحترم التجويد وإذا احترمت المقامات في هذه المسألة محل إجماع هناك من نقل الإجماع على حرمتها على حرمتها يعني نحب نجيب المقام لا شك أنه ستقع في في مواضع التضاد ففي مواضع التضاد هذه إيش نوع اللي بيش تحترم مش تحترم التجويد ولا تحترم المقامات كان قدمت المقامات على علم التجويد لا شك ان هذا امر خطير جدا خطير جدا ويؤدي يعني الى مشاكل كبيره ياسر وتؤدي احيانا حتى الى تغيير المعنى اصلا لانك انت احيانا يقول يحب يزين هو الصوت نتاع ولا تزين الصوت بالقران الكريم ولا تل... هذا مطلوب لكن له حد مثال يقول عند مليك مقتدر ان شاء الله نكون قلدتها بالسمع هو يحب يجيبها بالطريقة هذه يعني. يجي الحرف الدال ينقصها في صفة الشدة ينقصها في الصفات بتاعها بس تولي مقتدر فالدال يميل جدا حرف الذال والعياذ بالله هذا كله ليش باش يحترم مقام الموسيقي باش يحترم المقام الموسيقي ولا كم يقول الدكتور إيمان سويد يجي واحد يقول لك مثال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا سيد يقرأ بالخيشوم ابتداءً يعني ساعة القراءة بتاعها بالخيشوم غنى تعرفت الغنى فيها هذا التطريب حتى فهم في الشعر يسمى التنوين الترنم التنوين الغالي قالت بنات العم يا سلم وإن كان فقيرا معدما قالت وإن ولا يقرها قالت بنات العم يا وإن كان فقيرا معدما قالت وإن يعني بشي يجيبوها للغني ولا أقل اللوم عادلا والعتابا وقول ان أصبت لقد أصاب اقرها أقل اللوم عادلا والعتابا وقول إن أصبت لقد أصابا التنوين في هذه فيها شيء من, من التطريب وكذا فهم يحبوا يجيبوها حتى في القرآن الكريم وليقرب خشمها السيد بشي يحاول زين بزعمه القراءة وهذا خطأ فليس يجوز هذا قلنا الغنى مش موجودة إلا في حرف النون والمين بس شيشا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وين الباء اختلسها ليش اختلسها باش يحافظ على المقام. واضح مثلا ولا؟ فلا يستويان الله يصلح أحوالنا فهو يعني كذلك نتكلم هنا عن مساله مراتب التجويد هناك ثلاث مراتب الترتيل والتدوير والحدر الترتيل والتدوير والحدر فالترتيل هو التؤدى والتاني يعني تقرا بتؤدى وتاني والتدوير يعني أسرع منه شوي والحدر باقي اسرع منه شوي لكن في هذه السرعات الثلاثه لابد من احترام احكام التجويد الضابط في المسألة هو الزمن اللي نعطيه لي للحر نجم نقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما نجم نقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما نجم نقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالوحدة الزمنية اللي هي الزمن اللي Tiacal تعطيه للحركة يتغير وبيتغير هذه الوحدة الزمنية يتغير الزمن سرعة القيارات الضغير كما مثل لذلك الشيخ عيمة قال انت عندك ثلاثة كعبات زليز ها؟ ثلاثة كعبات زليز واحدة طولها عشرة العرض بتاعها عشرة يعني مربعة مربعة عرضها عشرة واحدة عرضها خمسطاش واحدة عرضها عشرين كتتحط ثلاثة كعبات زليز بحث بعضهم أنا هم الأطول الأطول اللي الكعبة طولها عشرين ما في شك لكن الثلاثة في الحالات الثلاثة الثلاثة تسمى عندك ثلاث كعبات ثلاث لجيزات نفس المقدار يعني يعني نحب نقول في المدى متاع العارض السكون ولا المدى المفصل نقول مد ست حركات ست حركات؟ أنت وماذا شنو الزمن اللي تعطيل الحركة؟ كانوا الزمن اللي تعطيل الحركة يعني 10 سنتي بشي يولي طبعا أقل كانوا 15 بشي يولي أكثر وهكذا واضح المسألة هذه نكتفي بهذا نروا بعض الصور بعض الصور تخصلكم شوية الشيء الكلام اللي كنا نحكو فيه هدايا التجريد في اللغة هو التحسين وفي الاستلاح طبعا هو علم يعرف به النطق الصحيح للحروف العربية وذلك بمعرفة مخارجها وصفاتها الذاتية والعرضية وما ينسوا عنها من أحكام يقول ابن جزري في النشر رحمة الله عليه ولا أعلم سببا لبلوغ نهاية الاتقان والتجويد ووصول غاية التصحيح والتسديد مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن يعني المشافهة على المتقنين فليس التجويد بتنضيغ اللسان ولا بتقعيل الفم ولا بتعويض بتعويج الفك ولا بترعيد الصوت ولا بتمطيط الشدة ولا بتقطيع المد ولا بتطنين الغنات داخله <تصفيق> يعني هذا يكون الذكره الكلام في النشر هذا معنى قوله باللطف في النطق بلا تعصفي مكملا من غير ما تكلف. هذا معنى مكملا من غير ما تكلف. يعني لابد أن يقرأ قراءة سليمة يبعد القراءة التي ينفر عنها الطباع وتمجها القلوب والأسماع كما ذكرنا الأبيات السخاوي بل قراءة القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة التي لا مضغ فيها ولا لوك ولا تعسف ولا تكلف ولا تصنع ولا تنطع ولا تخرج عن طباع العربي وكلاب الفصحاء بوجه من وجوه القراءات والأذاء تجد أحيانا الإنسان والذي يحب يضبط الحروف كأنه يمضغ شيئا ما في فمه هذا يعني كما شوفوا أنكره الجزري رحمه الله يعني هو يعنى بهذه الأبواب وهذا أمر معلوم عندكم اللحن طبعا هناك لحن جلي و خفي هو في اللغة اللحن في اللغة الميل يعني الصواب في الاستلهام الخطأ في تلاوة القرآن وفيه اللحن الجلي والخفي الجلي هو خطأ يعرض لللفظ فيخل بالمعنى أو بالاعراب نحو كم أقول أنعمتو فك فكثركم للجماعة يقرأوا للثاسين كما المشارقة وكذا يقول فكثركم يقرأها باللهجة العامية يعني كلمة عصا لا يضبط الصفة لأنه عندهم نفس المخرج صاد والسين فتولي عصى وهكذا اللحن الخفي هو خطأ يعرض لللفظ فيخل بكمال صفاته دون أن يخرجه عن حيزه دون أن يخرجه عن حيزه يعني ما يخرجش الحرف من المخرج متاعه وصفات اللازم لكن الأمور اللي هي ما تخلش بالمعنى عموما كما مثال سوء العذاب باش نقراها دون مد المعنى ما بيتغير غير أنفسكم نقراها بالإظهار أنفسكم لا إيش كان من حيث المعنى لكن إيش كان من حيث التجويد نعم يقول الدكتور أيمن سويد حفظه الله وجزاه الله عنا خيرا يقول الناس في هذا الأمر بين متشدد ومتساهل وحتى يكون الكلام دقيقا فإننا نفرق فيه بين ما يلي مخارج الحروف هذه قال الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا أه؟ لأن ذي الإخلال بها يوقع في اللحن الجلي يجي واحد يقول غير المغضوب عليهم ولا الظالين بدلها الضاد ولا الضاء تغير المعنى مبشرة عسى ربه يقول عصى ربه تغير المعنى مبشرة لما حال في المثال هذا ما فيه شيء خلال بالبخرج ما فيه خلال بالصفر. فتغيير المخرج لا شك أنه محرم لا يجوز الصفات الحروف قالوا تنقسم إلى قسمين صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه نسمينا نحن الصفات اللازمة لأن بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا كذلك يعني هذا اللي يحكينا عليه إجمالا حق الحرف كتفخيم السين في كلمة عسى ولا ترقيق الطاء والطلاق والتلاق زوز كلمات مختلفة نعم وهناك صفات أخرى ترقيق الراء المفتوحة الرحمن, الرحمن الرحيم طيب هذا الترقيق هنا لا يضر بالمعنى لكن يضر بتحسين التلاوة يعني. نعم وهكذا هذا خلال هذا خلال بهذا النوع من الصفات قال يفرق فيه بين حالتين الحالة الأولى على سبيل التلقي المشافهة سبيل التلقي المشافهة حكينا عليه منذ قليل مسألة أنك تحب تقرأ ختمة على الشيخ بيش تاخد إجازة ولا تحب تتعلم بيش تتعلم هذا الالتزام بها لا شك أنه واجب والإخلال بها حرام لأنه كذب في الرواية جيشاني يثال واحد الشيء يقرأ, يقرأ علي ختمة يقول حب ياخد إجازة نيم مثل تاعب ولا مش عارف قلق ولا كيفاه نعديله لا يجوز ونقول طيب المعنى ما يعمل اظهار للنون ولكن ينقص مد هو المد اربع حركات هو مد ثلاثه بركه لا لا يجوز اسمه كذب في الروايه لأنه هذا بعدين بياخذ الاسناد ويروي الاسناد يروي القران بالاسناد المتصل للنبي عليه الصلاه والسلام ونقول لم يقرا هكذا النبي عليه الصلاه والسلام أما على سبيل التلاوة المعتاد يفرق فيه كذلك بين أمرين من شخص متقن عانب الأحكام فهذا معيب في حقه قال والحقيقة هذه المثل يعني هناك من خالفه فيها الدكتور إيمان سويد هناك مقال قال في هذا الحالة كذلك يحرب طيب ليش يخالفه إذا كان شخص متقن عانب الأحكام لما يتركها أما من عامة المسلمين فهذا قال ترك الأكمل ولا شيء عليه وهذا كذلك متنازعا فيه يعني نعم هذا الصورة اللي أن تلخص الأمر الإخلال بالمخارج لا شك أن المخارج الحروف والالتزام بها واجب والإخلال بها محرم مطلقاً كذلك الصفات بالنسبة للصفات اللازمة اللي نفس الحكم مع المخارج بالنسبة للصفات التحسينية نفرق بين المقام مقام التلقي والمشافهة وغيره وبالنسبة لمقام التلقي والمشافهة نفس لا لابد من الالتزام وفي غيره نفرق بين الشخص القارئ هذا الذي اختاره دكتور أيمن سويد حفظه الله وهناك من اختار أموراً أخرى نعم حكم قراءه القران الكريم بالالحان كذلك كلمتين في هذا المجال الموسيقى علم صوتي جميل له قواعده وضوابطه من اهم أبحاثه هذا الذي ترونه طبقات الصوت والأزمنة يعني الازمنه يعني مسيره الازمنه هذه كما المدود نحن في علم التجويد نعم نعم نعم طيب قال وقد امرنا بقراءه القران الكريم بلحون العربي وأصواتها وهي القراءة بالطبع والسليقه كما جبل عليه للتوسع في هذا الباب الدكتور ايمن سعيد عنده رساله اسمها البيان لحكم قراءه القران الكريم بالالحان يعني موجود على الانترنت تحب يقرأها فيها فائده طيبه في هذا المجال نعم سرعات التلاوه اللي شفناها وعندنا الحدر الحاضر والتدوير والتحقيق، لكن في هذه الصراعات الثلاثة كذلك لابد أن نلتزم كما قلنا بأحكام التجويد الكل نعم. اشتمسوا طول الثانية. آه،, آه كل ماذا؟ طيب طيب دبر اسمع. طيب يعني هذا ترخيص بعجالة الشيء اللي شفناه في هذا الباب. طبعا الباب هذا كما قلنا فيه بعض الأمور العامة يعني على أحكام التجويد وعلى أحكام القراءة القران الكريم بالتكلف يتكلف أن يقرأه وفقا لهذه المقامات الموسيقيه وكذا ومسألة الحكم فيها كما شفت التفصيل الذي ذكره الدكتور ايمن سويد حفظه الله وبداية من الحصة المقبلة إن شاء الله سوف نشرع في بعض بداية الكلام في الصفات العارضة اللي هي كما الترقيق والتفخيم إن شاء الله يقول ابن جزري وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه يعني المحافظة على التلاوة القران بالتجويد الإنسان بكثرة الدربة وكثره القراءة وكثره رياضة الفك هذه هي اللي لتضمن بفضل الله عز وجل أن يقرأ المرء القرآن غضا طريا كما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام نعم هذا والله سبحانه وتعالى أعلم هل هناك سؤال لا فرق يعني أنت إجازة نقوله أجازة أنا أتكلم أنا طبعا كمات إجازة فيها معاني يعني. أنا أتكلم اجازه بالنسبة للقرآن الكريم إجازة في القرآن الكريم مش معناه يعني أن تقريد خطمة كاملة من الفاتحة إلى الناس على شيخ مسند مسند يعني عنده إسنات متصل إلى النبي عليه الصلاة ثم يجيزك تقرأ وما يجيزكش يقول أجزتك أن تقرأ القرآن الكريم وتقرئه لمن تراه أهلا لذلك وتعطي الإجازة يعني كيف؟ لا لا هذه من سنحكوش على القرآن الكريم يعني على فكرة يعني بالنسبة للقال وهكذا لأنه به الاله أنزل وهكذا منه إلينا وصل في السابق كانت طريقة الإجازة أن الشيخ يقرأ والتلميذ يسمع لكن عند المتأخرين عندما دخل اللحن السنه الناس صار العكس ليش؟ لأنه في السابق ما كانش عندهم اللحن في الضاد وفي الجيم وفي كانوا يقراون على الصريخ فماش يكون يغلط في الحروف هذه فمجرد انه يسمع ناس معه ويقرا مباشره دون اشكال لكن حيتوك لازمك تكون تعلمه أقرأ لي خليني نسمع حتى أطمئن فانت ما تنجمش تقول ها باش باش نسمع على الشيخ ونقول خفيف عليه هذيك عند المحدثين عند المحدثين حاجه اخرى حد المحادثين يعني تقرا الحديث تقول حدثنا فلان عندك هنا عند اسناد كان هو عنده اسناد يعني الى البخاري او كذا هذه عند المحدثين اما عند القراء مثلا تختلف مثلا خاصه هذا المداخلي كما قال ابن الجزري رحمه الله فلا بد من انك تقرا خطمه كاملة على الشيخ لانه السنتنا هي ضوفه عصرنا توكا قلنا معها شمع عرب فصحى السنتنا دخلها اللحن وغلبت عليها اللهجات العاميه لذلك الانسان يجمع يقرا القران فيتجد في لسانه شيء من من اللهجات العاميه لذلك لابد ان يقرأ على الشيخ المتقن ويصوبه يصحح لها المخارج والصفات وكذا باش باش على تواتر القران الكريم كتابة كتابها وسمعا ونقول ونعم فيش سؤال أخ طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم على النبي إلى محمد وعلى وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين